مع القرآن أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها العزاء في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن قلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إلى فقرتنا الثانية وهي ضمن فقرة التلاوات المرتلة وهي للقارئ عامر بن أحمد بن يحيى المهلهل هو طالب دراسات عليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عينا إماما وخطيبا في عدد من جوامعي جدة نقدم مسمعا من تلاواته وهي من سورة يوسف من أول السورة المعنى الإجمالي لهذه الآيات في الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من الوحشة والغربة والانقطاع بعد عام الحزن وتعاني معه الجماعة المسلمة هذه يا كان الله سبحانه يقص على نبيه الكريم قصة أخ وهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام أجمعين وهو يعاني صنوفا من المحن والابتلاءات وذلك تربية لهم على التوجه الخالص المتجرد وتطمينا كذلك وتثبيتا للمطاردين للمطاردين المغتربين في سبيل الحق. إذن ضمن فقرة التلاوات المرتلة هذه تلاوت للقارئ عامر المهلهل من سورة يوسف تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها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 وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو يطرحوا أرضين ويخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده بَعْدِهِ صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في فِي الجب قال الجب لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف حفظون. قال إن لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأتوم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسون. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُنُبِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّ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 أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرها وشاروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه, أكرمي مثواه عسى أن يتبع وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غافر شدوا آتيناه حكما وعلمًا وكذلك نجزي المحسنين وراودت التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وَاَيْنَ انهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَآهُ نَرَى رَبَّهُ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ وَأَسْتَبَقَ <تصفيق> <تصفيق>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 الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم معظيم يوسف كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم هذه هي التلاوة الطيبة المباركة هي للقارة عامر المهلهل وهي ضمن فقرة التلاوات المرتلة تلا علينا من سورة يوسف مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن, مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن